يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسارى يعلم الله في قلوبكم خير ويوتكم خيرا اي يعلم الله في قلوبكم خيرا ويوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 والَّذِينَ آوَو وَنَوصرُ أُولائِكَ بَعْضُهُم أَْل أُ بَع وََّذِينَ آمَنوا وَلَم يُهجرِرُوا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِمُ مِن, من شيءَيْئ حتىَ يهاجروا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 إلا تفعلوه تكون فتنة فِي الأرض وفساد كبير والذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والَّذنَ آمَنُوا مِمْ بَعْدُ وَهَا جَرُ وَجَهَدُ مَعَكُمُ فَأُولائِكَ مِنْكُم وَأُلُ الْأَرْحَ مِ بَعظّهُم أَوْل بِبعَعض فِي كِتَابَِّ إِ الله اللهَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَم